شب عيونك عسىها تسلم عيونك لا سلها ما تبرم وشاروح مع يدها كانها تسلب علي وتقول وش لونك وما شعوري من النظرات فقدها حفظ برمشك و بيا تمكن اطعونك واذا نصحك تكتك تقول من تعايدها حرام لولا الامل لابوته من دونك واذكر الناس حاضرها وبايدها ساتسلمي لي انا اللي بك وصرت تعال يومي مع جنونه وخاف لا يا متانق في وعايدها يا كامل عزيني خاف الله بما ترى الليالي قريبات تنشدا يدها أبيك تجعلني اللي عايش بكونك وهل المحبه فيه من في عوايدها روحك لو العرب ما هم بيوحونك بيني وبينك عبارات انت صايدها